بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قدروا من بعد ويوم يفرح المؤمن بنصر الله ينصر ما يشاء وهو العزيز الرحيم وعده الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَإِلَّا ان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فيعبروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم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 وكان عَاقِبَةَ الذين أَسَاءُوا السوء أن كذبوا اللَّهِ الله وكانوا بها يستهزئون الله الْخَلْقَ الخلق ثم يعيده ثم إليه تُرْجَعُونَ ترجعون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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون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 وكذلك تخرجون ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم من أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلك لَآيَاتٍ لقوم يَتَفَكَّرُونَ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 ومن اضل الله وما لهم من ناصر فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله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 كل حزب بما لديهم فرحون، وإذا مس الناس ضررا دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون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 فآت ذا القربى حقهم والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أبوال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 وَلَئِنْ أَوْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الموتى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدعاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَنْ ظَلَالَتِهِمْ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 فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا الْقُرْآنِ من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إِنَّ أنتم إِلَّا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إِنَّ وعد الله حق